بسم الله الرحمن الرحيم, <تصفيق> الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> الحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هداه أما اما بعد اما بعد لقد طال التوقف عند حديثي عند حديثي ذي <سؤال> حديث ذي الخويسرة <سؤال> الذي اعترض على الحكم النبوي وتجرأ على المقام النبوي ونطق بالهجر وتجاسر في وقت كان يجب عليه أن يبذل من الأدب في الحضرة النبوية أن يبذل من الأدب ما يتعين، فإن الله عز وجل قد نهى عن رفع الصوت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم.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 وأن يعتقد في حكم النبي عليه الصلاة والسلام وفي قسمته أن يعتقد فيها العدل التام فما ولدت أنثى أعدل من محمد عليه الصلاة والسلام ولقد صانه الله عز وجل من الجور ولم يكن عليه الصلاة والسلام يوما قد حاد عن سبيل الله او حكم بغير حكم الله او شط حاشاه صلى الله عليه وسلم فما بال هذا الرجل التميمي يقول اعدل يا محمد لما قسم هذا اول ما دخل به أو ما دخل من الداخل على ذي الخويصره اول خلل دخل عليه من جهة نسيانه أنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا كيف يدخل الخلل على الإنسان في دينه نسي أو تناسى أنه يخاطب أفضل البشر وأعز البشر على الله وأعدل البشر فخاطبه كما يخاطب. أيًّا كان من الناس قال اعدي يا محمد, محمد فنسي, فنسي أو تناسى فنسى. فدخل عليه الخلل من هذه الجهة نسي مقام النبوة وجعل النبي كسائر الناس وأن النبي يجوز عليه الجور كما يجوز على سائر البشر وهي عقيدة خارجية منحرفة عن جادة السنة ستقولون كيف أقول بأن الخوارج لما اعتقدوا تلك العقائد الرديئة كان من جملتها أنهم يجوزون على الأنبياء الكفر ويجوزون على الأنبياء قبل البعثه ان يكونوا كافرين ويجوزون على الانبياء امورا لا يجوزها العلماء كما هو مقتضى عصمه الانبياء فان الله عز وجل ما كان ليجتبي من رسله من كان كافرا ولا ان يصطفي من انبيائه من كان على الشركين هل رايتم نبيا اصطفاه الله عز وجل واختاره لبعثته ورسالته هل رايتم احدا منهم كان على الشرك أو كفر والله عز وجل ماذا يقول الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم هذا السياق القرآن في آخر سورة الحج يدل على أن الأنبياء هم أهل اصطفاء واختيار وأن الله عز وجل يصطفيهم من الملائكة ويصطفيهم من الناس فيصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس رسلا وما كان ليصطفي من كان مشركا في قومه او كان كافرا في قومه او كانت عليه جريرة شديده أو ذنب عظيم لا ينساه قومه فكيف يكون تاثيره في قومه وهو لم يغسل سوأته إلا بالأمس فسيقول له قومه يا هذا الذي يدعون إلى هذا الدين وهل كنت أنت بالأمس إلا كافراً أو مشركاً أو كنت فاعلاً أو تاركاً من تلك الذنوب العظام ما كان الله عز وجل ليصطف ومقام الاستفاء يرفض أن يكون أو أن تكون نشأة النبي نشئه سيئه يرفض مقام الاصطفاء ذلك والا ما معنى انه يستفيه يستفيه من خيره قومه يستفيه من صيته قومه يستفيه من النبل الكمن أه؟ في دينهم وفي اخلاقهم وفي علاقتهم بالناس وفي مكانتهم عند الناس هذا كله يتناوله الاصطفاء فلو نشأ نشأة سيئة وكان على المعاصي والذنوب وكان على كفر أو شرك كيف يصير مثاليا في نظر قومه فيقبلون منه دعوته سيتذكرون ماضيه سوف لا يمثل أمامهم أو سوف لا يكبر وسوف لا يكون في مقامي من يقبلون من يقبل من, يقبل من, يقبل من يقبل عنه او تقبل عنه دعوته إذن ذو ويصراه هل قرأ كتاب الله ذو ويصراه قرأ كتاب الله الم يقرا فيه للاصفاء للانبياء والاجتباء ها قرأه ولكن لم يجاوز حنجرته كما اخبر عليه السوره في هذا الحديث الصريح قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم, أو تراقيهم لا يجاوزوا لا يتاملون لا يتدبرون لا يستنبطون فقها وعملا من القران فكانت قراءتهم للقران قراءه سطحيه قراءه عابره لم تكن بتلك القراءه المتعمقه المتدبره المستنبط للأحكام والأعمال فكان لزاما على ذي الخويصرة مع فقده العلم أن ينطق بالهجر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي قاده إلى النطق بالهجر وبالجور وأن يتجرأ على مقام النبي ما الذي قاده إلى ذلك الجهل أي جهل كان عند ذي الخويصره لا بد من الوقوف عند ذي الخويصره من من هذه الاصول يستفيد المسلم الاصول التي يعتمد عليها في منهجه حتى لا يتجرأ حتى لا يتطاول حتى لا يتبجح حتى يضع الناس في منازلهم يضعهم في مراتبهم التي رتبهم الله عز وجل فيها ووضعهم فيها فإن كانوا أنبياء فأنبياء وإن كانوا أولياء فأولياء وإن كانوا علماء فعلماء وإن كانوا في منازل من المنازل فهم في منازلهم فينزل الناس في منازلهم لا يشف ولا يجور ولا يخالي ولا يجافي الغلو قائد كما تقدم إلى أمور لا تحمد إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو والتجافي والمجافات هو نكران لحقوق الناس ايضا ولذلك عمر عمر رضي الله عنه لما طالت تسميته أو لقبه بالخلافة كان أبو بكر يسمى خليفة رسول الله وعمر ماذا يقال له؟ خليفة خليفة رسول الله سنحتاج إلى مضاف ومضاف إليه وسيكثر المضافات ستكثر المضافات وعملية ثقيلة يا خليفة خليفة رسول الله وهو ليس خليفة لرسول الله مباشرة لكنه خليفة بالمعنى العام فقال له قال هذا فيه طول قالوا نقول يا عمر قال غمطموني حقي كيف تقولون عمر من غير وصف بالخلافه ولا بالاماره هذا غمط للحق ان ينادى باسمه مجردا يا عمر لا لا, لا, لا, لا, لا بد من لقب فكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا يوضع الناس في منازلهم اذن ذو الخويصره يقرا يقرأ القرآن ولكن لا يجاوز حنجرته لا يفهمه ولا يستنبط أحكامه فناتق القبح في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وتجرأ على المقام النبوي وتواقح لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل في قسمة قسمها كما في لفظ البخاري الذي وقفنا عنده لمدة ثلاث أسابيع الآن ونحن عند هذا الحديث حديث الخويصرة لأهميته ولأن الشاب بحاجة إلى معرفة الأصول المنضبطة كي لا تزل قدم بعد ثبوتها قد لا تزل القدم بعد الثبوت فما بين الأهواء وبين الحق إلا بعض شعارات قد تكون دقيقة وقد يكون الفرق يسيرا فليس بين أن ينضبط الإنسان وبين أن يخرج عن جادة المنهج إلا أن يقول مثل هذا القول وإلا أن يرتكب ما هو خلاف الحق وخلاف السنة ذو الخويصره وذكرت في الحصة الماضية بعض أصول الخوارج وبدأنا بالمحكمة الأولى الشراه الذين قالوا نحن بعنا والله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فقالوا نحن بعنا أنفسنا لله واشترى من الله فنحن الشراف وسموا به الشراء وذكرنا بعض أصولهم والأزارقة والسفريه والعجاردة والإباضية وكلهم فرق من فرق الخوارج ويلتقون فيما ذكر ويختلفون في بعض أمور ومن علامات بطلان مذهب الخوارج وأنهم كلاب أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح وأنه يخرج من ضئد هؤلاء الرجال الذين يحتقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادتهم وأنهم يمرقون من الدين كما أخبر عليه في هذا الحديث من الادله على بطلان منهجهم وعقيدتهم وانهم مبتدعه ووصف البدعه يلتحق بهم التحاقا اساسا وانهم المبتدعه في مصطلح اهل السنه اذا اطلقت البدعه عند اهل السنه يريدون بها بدعه الخوارج وبدعه الرفض وبدعه التشهم نسبة إلى الجهم بن صفوان وبدعة المرجئة وبدعة الجبرية هذه أصول البدع لا تخرج عن هذه الأصول تقريبا فمن الأدلة ان الخوارج افترقوا إلى فرق وإلى طرائق بلغت عشرين طريقا أو يزيد أو يقرب وبعضهم يكفر بعضا وقفوا عند هذه بعضهم يكفر بعضا اذا كنتم انتم ايها الخوارج غيورين على الدين غيورين على الايمان غيورين على اصحاب الايمان فلما يسهل عندكم قضية التكفير <تكفير> لماذا تكفرون بعضكم؟ أليست الفرقة الأولى المحكمة؟ قد انطلقت من نفس الأصول التي انطلقتم منها أنتم؟ فلما يكفر بعضكم بعضا؟ فمن أعظم الخلل الداخل على الخوارج انهم يكفر بعضهم بعضا ويكفرون المجتمعات الإسلامية يكفرون المسلمين ومن خالفهم فهو كافر ولا يناكحون احدا ولا يناكحهم أحد يتزوجون فيما بينهم ولربما استحلوا أموال المسلمين بعضهم واستحلوا نساءهم واباحوا السبي أن تسبى نساء المسلمين وذراريهم وتأخذ أموالهم لماذا؟ لأنهم في نظرهم ليسوا من أهل الإيمان يبدو أن قضية الخوارج قضية طويلة لسنا في درس الفرق حتى نتعرض لهذه الفرق واحدة واحدة ولكن نحن بصدد الإشارة إلى الخلل حتى يحضر المسلم من الخلل الذي يدخل عليه وقد علمتم أن ذا الخويصره ممن يقرأ القرآن وخاطب النبي ذاك الخطاب السقيم وما ذاك إلا لأنه غاب عنه, عنه علم القرآن قرأ القرآن وغاب عنه علم القرآن غاب عنه تدبر القرآن غاب عنه معرفة منهج القرآن أحكام القرآن كل ذلك غاب عنه فنطق بما نطق به من محاسبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم قسمة بين المسلمين بما أراه الله وبما علمه الله من العدل ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وصف هؤلاء الذين ينتمون إلى ذي خويصرة فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وهذا يدل على أن كثرة الصلاة لا تدل على الخير حتى تكون صلاةً وفق سنة ووفق هداية ووفق منهج منضبط مستقيم أرأيت الرجل يكثر من الصلاة على غير السنة؟ لا تحمد صلاته فمن صلى صلاه غير مشروعة؟ لا تحمد له الصلاة الغير المشروعة كمن يصلي صلاة الرغائب في رجب الذي نحن فيه الآن رجب هذا أليس هذا الشهر؟ رجب؟ لقد دخل رجب، ورجب فيه حديث صلاه الرغائب وهي صلاة غير مشروعة لأنها مبتدعه أحدثها الناس في المئة الرابعة في بيت المقدس ولم تكن معروفة عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند أتباعهم وهي تصلى بين المغرب وبين العشاء وهي اثنتا عشرة ركعة يصلي فيها بركوع وسجود وقراءة وذكر مضاعف تقول الرواية في صلاة الرغائب إذا صلاها وانتهى منها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وأوراق الأشجار وحبوب الرماد ويشفع في سبعين من أهل بيته هذه ماذا تسمى صلاة الرغائب صحيحة ولا باطلة هي باطلة وهي بدعة شنيعة لماذا قلنا بدعه لأنها ليس لها أصل شرعي ما هو الأصل الشرعي أن يكون النبي عليه عمل بها وصلاها أليس النبي قد أكمل البلاغ وأتم البلاغ وأت... وأكمل الدين بتبليغه كما شهد له ربه عز وجل الذي ابتعث قال لقد أكمل الدين لقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وما يبلغ هذا الدين إلا هذا الرسول الكريم فشهاده القران لسيدنا رسول الله بانه اكمل البلاغ اكمل البلاغ اي بلاغ الدين فالدين قد بلغ على وجه الكمال ولم يترك منه عليه الصلاه والسلام شيئا خلافا لما تعتقده بعض فرق الروافض فالدين كامل واذا كان كذلك فان صلاة لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلمها لأصحابه ليست صلاة وصلاه النوافل تحتاج إلى أصل والفضائل تحتاج إلى أصل والتطوع صلاة التطوع تحتاج إلى أصل فإنك تصلي قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء تصلي الرواتب من, من الذي شرع لك هذه الرواتب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز لك أن تتنفل نافلة مطلقة؟ يجوز لك أم لا؟ يجوز إذا كان في وقت, في وقت إباحة النافلة من غير ما بعد العصر وما بعد الصبح وعند الزوال إذا تجنبت هذه الأوقات الثلاث يجوز لك أن تتنفل وأنت جالس الآن الآن الآن تريد أن تصلي نافلة, نافلة لله. لله تطوعا يجوز ولا يجوز. لا يجوز. يجوز يجوز لأن الوقت تباع فيه النافلة وأنت تصلي مطلق نافلة لكن لو قلت أنا أصلي نافلة بين المغرب والعشاء عددها ركعات وفيها ثواب كذا وكذا وكذا نقول له قل هات برهانكم إن كنتم صادقين لماذا قلنا لهذا قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين ولم نقل للأول قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين ما الفرق بين الحالتين الأول صلى نافلة مطلقة والله عز وجل قد أذن فيه صلاة النوافل ولم يدعي أن فيها عدد ركعات معين. ولم يدعي أنها في وقت معين ولا ادعى أن فيها ثواباً معينا قال فيها الثواب من الله أما الثاني الذي خاطبناه بقولنا قل هاتوا مرهانكم وإنتم صادقين قال هي الست نقول ما هو الدليل قالت ركعة ما قال اثنى عشر مثل قال اصحاب صلاة الرغائب قلنا هاتوا مرهانكم ايضا ما هو الدليل قال إنه تغفر ذنوبه بهذه الصلاة نقول ما هو الدليل قالت الصلاه يشفع السبعين من اهل بيته نقول هات الدليل اذن هذه الاحكام اللي هي فضائل تحتاج إلى دليل ولا لا تحتاج الى دليل لذلك خاطبنا الثاني بطلب البرهان ولم نخاطب الاول بطلب البرهان لان الاول معه برهان عام هل تستطيع يا مسلم ان تحجز احدا عن الله عن الصلاه عن صلاة النافلة اتستطيع ان أن تحجزه تقول له لا تصلي ركعتين لله واحد جالس في المسجد تخشع لله وأراد أن يصلي ركعتين خشوعا لله عز وجل وهو في بيته وشوقا إلى عبادة الله المسلم يشتاق إلى عبادة الله ولا لا رجل جلس يذكر يسبح يهلل يتامل في خلوته في المسجد مختلف في المجل واشتاق إلى ركعتين أليس المسلم يشتاق إلى العبادة وإلى الركعات وإلى السجدات يشتاق فأراد أن يصلي فهذا داخل من تحت الدليل العام أما الثاني ما عنده دليل إذن من صلى صلاة لا يشهد لها أصل شرعي وادع فيها مزيد المزية مزيد الثواب مزيد الفضيلة هذا ليس له من الأمر شيء لأنه دخل في تشريع أمر لم يأذن فيه الله فلا ينبغي له إذن قد يصلي الرجل الصلاة وليست على سنة وليست على استقامة إذن يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم من كثرة الصلاة من شدة التظاهر بالخشوع من كثرة التهجد وقيام الليل وقلة الهجع وهكذا فهم يتميزون بعبادتهم وكثرة الصيامهم وكثرة قراءتهم للقرآن ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء اذا مرق السهم من الرميه فالسهم في العاده اذا اصاب الرميه هل يخرج بشيء ولا لا يخرج بشيء يخرج بشيء اصاب صيدا فلابد ان يخرج السهم بشيء ان تلتصق به اشياء هنا يقول عليه الصلاه والسلام تشبيها لشدة خروجهم من الدين وسرعة خروجهم من الدين أنهم يخرجون بسرعة من الدين بعقائدهم المردية المهلكة التي اعتقدوا فيها ما لم يعتقده النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا المسلمون ولا كان عليه إجماع ائمه الإسلام فهم شديد المروق من الدين حتى سمو المارقه مرق اي خرج وهم يخرجون من الدين بسرعه قال عليه الصلاه والسلام ينظر الى نصل السهم اي الى نصله فلا يوجد فيه شيء والسهم مكون من اقسام له نصل وهو هذا ثم بعد حديده السهم يوجد له مقبض ويوجد له ريش تريشه على ما بين المقبض وما بين الحديده حديده السهم فالسهم اقسام يقول عليه الصلاه والسلام ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء والنصل هو الحديده حديده السهم ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ورصاف النصلي أو رصاف السهم هو الذي يكون فوق مدخل النصل. إذن عندنا حديدة، وعندنا نصل، وعندنا رصاف، وهو العصبه التي بين النصلي وبين بين حديدة السهم التي تسمى النصل. النصر هي الحديدة ثم المقبض ثم الرصافة وتسمى النضي ايضا هذا كله تسميه العرب بأسمائه إحنا الذي نفهمه سهز أو نبل أو حرب هذا الذي نفهمه نحن لكن العرب تسمي القطعة الأولى باسم والتعفع الوسطانية باسم والحديدة التي تنفذ تسميها باسم آخر فقسمته إلى هذه الاقسام لما كان عليه الصلاة والسلام عربيا فصيحا عاش في بيئته فهو ينطق بما ينطق به قومه وما دام الذين يستمعون إليه هم عرب فمن المناسب ان يخاطبهم بتفاصيل يفهمونها فإن الرجل إذا خاطب القوم بتفاصيل ما يفهمونه يكون أدعى لانتباههم وتأملهم في الأمر كرجل يتكلم مع أهل البادية في البقر وفي الغنم وما شابه ذلك فإذا ذكر بعض التفاصيل في الزراعة وفي الماشية انتبهوا إليه واشرابت أعناقهم واعتلت انتباها إليه يقولون بحل عندكم في الزريبا ولا عندكم في ال... في ما ولا عندكم في كذا ولا حولا كلام يفهمه أهل بادية فإذا ذكر للقوم ما يفهمونه من التفاصيل في زراعتهم وفلاحتهم وحروبهم وخيلهم وهكذا يكون أدعى لانتباههم يقول عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء الذين يسمو يسمون أصحاب ذي الخويصره وأتباع ذي الخويصره وهم الخوارج الذين صاروا فيما بعد خوارج يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإذا مرق منها لا يترك شيئا. تنظر إلى حديدته لا يوجد فيها أثر للرمي ولا أثر لإصابة الهدف. وتنظر إلى رصافه لا تجد فيه شيء، وإلى مقبضه لا تجد فيه شيء أو مؤخرته لا تجد فيه شيء، فلا يوجد في الرصاف ولا في النصل. ثم ينظر إلى نضيه والنضي هو عود السهم قبل أن يراش وينصال شوف النبي عليه الصلاة كيف ينطق بتفاصيل السهم مروق سهمنا الرميه قسمه إلى أقسام ثلاثة في لفظ البخاري ذكر النصر وذكر الرصاف وذكر النضي أما النصر فهو الحديده وأما الرصافة فهي عصبتها أو التي يحيط بها هذاك الوسط وأما النضي الذي ذكره اخرا فهو عود السهم قبل أن يراش وينصد قبل أن يراش قبل أن يوضع فيه الريش والريش يكون في السهم ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم سبحان الله العظيم الان السهم لما يقع في صيد سيدخل في فرثه وفي دمه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمره النخيل الله عز وجل يخبر عن اللبن كيف يخرج من بين فرث ودم من الحيوان الذي يخرج منه اللبن كالبقر والماعز والسائر ما يحلب فهناك فرث والفرث هو كما نقول في الدارجة الفرث ولا لا ففي الدارجة نقول الفرث وهو احشاء الحيوان وداخله من أمعاء وما يحيط بها يسمى الفرث وهو ما يخرج من بقايا يسمى الفرث ينظر إلى فقد سبق الفرث والدم أي أن السهم من شدة مروقه وسرعته خرج ولم يلتصق به دم ولا فرث من آثار لحم الحيوان لم يبق في السهم شيء هل فهمنا التصوير الذي أراده النبي عليه الصلاه والسلام هذا التصوير النبوي وهذا التصوير الفني الذي قصده عليه الصلاه والسلام بكثرة شرحه استغرق الحديث في ذكر السهم سطرين سطرين اثنين في بيان السهم ونصل السهم ورصاف السهم ونضي السهم وقوذذ السهم, وقوذذ السهم وريش السهم وما يتعلق بالسهم لماذا؟ لأن التشبيه يجب أن, أن يصل إلى ذهن المستمع وأن يتصور ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من تصوير مفارقة الخوارج للدين كمفارقة السهم للرمية التي رمي بها السهم دخل فيها وخرج لا فرث ولا دم وهل يتصور هذا من شدة خروجه؟ عجيب هذا الأمر، لأن الأصل في السهم إذا أصاب حيوان وخرج منه أن تبقى آثار في السهم. أصاب طيرا يبقى الدم وقليل من الريش وقليل من الفرث وقليل من اللحم أو من الأمعاء أو من الدم من الأحشاء لابد أن يبقى، وللا فلا بد من آثار تدل على دخوله في حيوان أو رمية. رمي بها هذا ما تركس حاجه لم, لم يترك شيئاً خرج بسرعة ولم يروي على شيء من شدة مفارقتهم للدين وأن بدعتهم كفرتهم وأخرجتهم من الدين فلم يبق من دينهم شيء كما لم يبق مع السهم شيء بعد إصابة الرمية ما بقي شيء. قال عليه الصلاه والسلام ينظر الى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء فما يوجد فيه شيء هذا لفظ البخاري في الاول فلا يوجد فيه شيء وفي الجمله الثانيه فما يوجد فيه شيء هذه نافيه وهذه نافيه هذه على لغه من لغات العرب والثاني على لغه من لغات العرب فلا يوجد فيه شيء لغه فما يوجد فيه شيء لغه وكلاهما حرف نفي لا يوجد ما يوجد ها والله عز وجل ماذا يقول ها استحضروا من القران ولا يزالون مختلفين الا من رحمه فما زالت تلك دعواهم فما زالت ولا يزالون فلا نافيه وما نافيه ما زالت دعواهم فما زالت تلك دعواهم فما للنفي ولا للنفي وكلاهما حرف نفي وكل منهما حرف نفي بحسب القبيله المستعمله لها فعامه العرب تستخدموا لا وبنو, وبنو تميم, تميم يستخدمون ما, ما. ما. ما. ما. لا, يوجد لا يوجد عندنا الثانيين ابنو تميم يقولون يوجد. ما يوجد ما هناك شيء ما. ما. ما فيه ما معنى ما فيه اي لا يوجد فيه ما فيه ما, ما. هذا الحديث الاصل فيه انه كلام النبي لا نستطيع ادعاء انه رؤيه به المعنى الا اذا كان هناك ما يدل على الروايه به المعنى والأصل في الحديث النبوي أنه روي بِاللفظ وأن المعنى طارئ على اللفظ والرواية بالمعنى ليست كثيرة والرواية بالمعنى إن وجدت فهي تتناول بعض تغييرات لكلمات مرادفة هذا الذي عند الذي يكون في, في في في في الرواية بالمعنى لا أن الراوي يغير لفظ الحديث تغييرا يغير الحكم ويغير المعنى ابدا فما يجرؤ الراوي على أن يغير تغييرا يغير الحكم الشرعي ولذلك لا متمسك للمنتقد على المسلمين الروايه بالمعنى اذ أنه لم يفهم الروايه بالمعنى كما قررها اهل الحديث فاولا الراوي بالمعنى لا أن يكون عارفا بما يغير المعاني فإذا استخدم لفظاً مكان لفظ يجب أن يكون مرادفاً لا يغير المعنى فإن لم يكن كذلك لا يجوز له ديناً أن يغير وإلا كان مغيراً لحكم الله إذ حكم النبي من أحكام الله فلا ينبغي له أن يغيره قال ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء وكل النظيم هو عود السهم قبل أن يوضع, يوضع فيه الريش ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء القذد هو الريش نفسه قذد السهم هو الريش يسمى القذد فلاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذا المروق لا يبقى معه شيء من الدين كما أن هذه الرمية ليس فيها اثر في سهمها لا في نصرها ولا في عودها ولا في رصافها ولا في نضيها ولا في شيء منها ثم ينظر إلى قذبه وهو الريش ريش السهم فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم قد سبق الفرث والدم أي أن النسل خرج من الفرث والدم سابقا له لم يتلطخ به ولم يتأثر به يقول عليه الصلاة والسلام آيتهم رجل أسود إحضى عضديه مثل تدي المرأة آيتهم أي علامتهم رجل أسود إحضى عضديه مثل تدي المرأة أو مثل البضعة تدردر تدردر اخبر عليه الصلاة والسلام بعد ذكر حالهم وهيئتهم وكيف يخرجون من الدين اولا وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام بكثره العباده وكثره التدين الظاهر الذي لم يستند إلى أصل اصيل وركن ركين فاعمالهم كسراب بقيع وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا قل هل نبئكم؟ بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه فهؤلاء ظاهرهم هو هذه العباده ولكن ليس على شيء فوصفهم النبي عليه الصلاه والسلام ثم ذكر مروقهم من الدين ووصفه ثم جاء في القسم الثالث وقال ايتهم رجل اسود رجل اسود تحت ابطيه او احدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة البضعة هي القطعة إنما هو بضعة أو بضعة أو بضعة فيقال بضعة للعدد أو للأشياء في الحساب وهذه بضعة أو بضعة فالمقصود أن عنده في عضده مثل ثدي المراه متدلدل يتدردر والتدردر هو الاضطراب وهو الاضطراب فاي شيء يضطرب ويتحرك ويتدلدل ويتدلى ويطيش يسمى متدردر فهو يتدردر وهذا تشبيه لما في عضده من كونه لحمة كسدي المرأة تضطرب ولأنها إذا كانت لحمة ليس فيها عضل ولا عظم يشدها فإنها سوف تضطرب أي تتحرك وتتمايل إحدى عضديه مثل سدي المرأة أو مثل البضعه تدردر أي تضطرب ولقد التمس الناس هذا الرجل الأسود فوجدوه في القتلى وجدوه في القتلى وأنه كما وصف عليه الصلاة والسلام في عضده مثل ثدي المرأة يتدردر وهو أصل هذه النحلة العاقه التي لم تقتضي حكم الله ولا حكم رسوله فكانت محتقره لبعض احكام الشريعه راجيه غيرها مما هو اشد منها خلافا للهدي النبوي في اختيار ايسر الامور وكانوا يركبون اعنه الامور واشقها كما تقدم في وصفهم ودائما اتلو عليكم حديث حباب بن الارس لما جاء ابنه عبد الله وطلبوا منه ان يحدثهم بحديث سمعوا من ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام فحدثهم بذاك الحديث وهو حديث الفتن فقتلوه وسحبوه على الماء وولوا الى ام ولده فبقروا بطنها فقتلوها على النهر كما تروي الرواية إذن هذا الرجل وهذه الأصول وحكى لنا أهل العلم بأن الذين اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما ختم لأحدهم بخير ولقد تتبع العلماء بعضهم فوجدوهم قتلوا شر قتله وختم لهم بخاتمه شنيعه اولئك الذين اعترضوا على النبي عليه الصلاه والسلام او انهم اعترضوا على حكمه او انهم لم يغضوا اصواتهم بحضرته ولم يتوبوا الى الله عز وجل فانهم ختم لهم بغير الخير ثم يقول عليه الصلاه والسلام ويخرجون على حين فرقه من الناس وهذه قضية اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بان الخوارج لم يخرجوا الا بعد افتراق الناس ولم يخرجوا حين كان الناس مجتمعين ومعنى ذلك أنهم ظهرت أصولهم في العهد النبوي والناس مجتمعين والناس مجتمعين لأن بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في حالة الوفاق والاجتماع وقد نحتاج إلى شيء من التوفيق بين هذا الحديث وبين ظهور الخوارج في العهد النبوي فظهورهم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من ذي الخويصرة أما خروجهم فلم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرجوا بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الجمع أو التوفيق ما يظن ظاهره تعارضا ظهروا في العهد النبوي ولم يخرجوا إلا بعد عهده صلى الله عليه وسلم إذن لم يخرجوا في عهده بل ظهروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحديث البخاري شاهد على ظهور أصولهم وفكرهم وعقيدتهم واعتراضهم على النبي عليه الصلاة والسلام والدليل على ذلك أنهم لا يخرجون إلا على حين فرقة من الناس أي افتراق واختلاف الناس حول الخليفة من الخليفة ومعلوم أن هذا الأمر بدأ الخلاف فيه بعد النبي عليه الصلاة بيقين ثم إنه كان في عهد أبي بكر لكنه كان خفيفا وفي عهد عمر لكن كان خفيفا وهو من الخلاف الذي لا بد منه وهو من قبيل الاختلاف في الرأي ومن قبيل المشورة التي تؤدي إلى الوفاق وإلى الاتحاد والاجتماع لكنه اشتد في عهد عثمان وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابة جميعا إذن آيتهم رجل أسود في عضديه مثل ثدي المرأة يتضردر ويخرجون على حين فرقة من الناس حتى لا يدعى أن التأريخ للخوارج يجب أن يبدأ من العهد النبوي وإنما بدو البذر الأولى من عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الخروج لم يكن إلى بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا نكمل الحديث ويخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد الخضر رضي الله عنه راوي الحديث فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي أحيانا يقول مثل هذا الكلام يقول حدثنا الصادق المصدوق أشهد اني سمعت رسول الله يقول هذا الكلام الأصل في الصحابة رضوان الله عليهم صدق ولكنهم يستخدمون اسلوبا كهذا لاجل تأكيد الذي يرغونه من الأحاديث ولأجل بيان أهمية ما يروون فلأهميته وتأك... وتأك... يقول احدهم اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه حاله الذي يتاكد من الشيء ويتيقنه ويتحققه فانه يقول لقد رايت هذا الامر اشهد اني وقفت عليه وكنت واقفا عليه وسمعته وهو يقول وكنت بجنبه وكنت عند ناصيته وكنت عند رجليه وكنت معه في الطريق وكنت خارجا معه من الباب يذكر ما يؤكد الخبر هذا يحصل من الصحابة ويحصل من سائر الصادقين في كلامهم فالصحابي لما يقول أشهد اني سمعت رسول الله ليس محتاجا إلى أن يصدق نفسه بمثل هذا الكلام وإنما هو لمزيد التأكيد وأهمية ما يرويه مما سيأتي. وإلا إن الصحابة عدول صادقون لا يحتاجون إلى برهان صدق فبرهان صدقهم وعدالتهم التي أثنى عليهم بهرآن الكريم ولقد ك الصحابة أنهم كانوا صادقين جميعا ولم يكن احد منهم يكذب كما قال أنا بن مالك والبراء بن عازب قال رضي الله عنهما ما كلو ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله ما كل أي ليس كل ما سمعناه من حدثنا به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان يحدث بعضنا بعضا وكنا لنك يعني أن الصحابي نحن يحدث بحديث أحيانا لا يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام باشرة بل يسمع من صحبي آخر سمعه من وهذا يسميه المحدثون مرسل الصحابي مرسل الصحابي ما هو؟ هو صحابي سمع الحديث من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول عند المحدثين لم يخالف إلا ابن القطان وحده ورد عليه العلماء وسائر العلماء قبول مرسل الصحابي التي يرويها ابن عباس في حادثه انشقاق القمر بمكه ابن عباس في, في انشقاق ما كان صغيرا لم يكن كبيرا يستطيع ان يرى القمر وهو ينشق في مكه اذا لما يروي ابن عباس وعمر وصغار الصحابه رضوان الله عليهم حادثه يقر او تقر اعمارهم منها نعلم نحن بانه اوهى عن صحابه كبار فابن عباس رواها عن أبي بكر أو عن عمر أو عثمان أو عن علي أو عن غير هؤلاء من كبار الصحابة ابن مسعود كبار الصحابة كبار وصغار الصغار الذين كانت أعمارهم في مكة عام وانتقلوا إلى المدينة واعمار سنتين هل يستطيعون أن يروا لنا حادثة انشقاق في مكة؟ يستطيعون أعمارهم تطور عن ذلك فنعلم يقينا بأن الصحابي حين يقول انشق القمر في مكه وكان كل كان, ك... كان فرقين أو كل فرق كذا يحكي الصحابي ما حصل في مكه وهو صغير نعلم انه سمعه من صابي كبير وهذا سمى مرسل الصحابي إذا الصحابه جميعا إما أنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعوا من صحابي آخر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وكنا لا نكذب فحكا الصحابه الإجماع عن الصحابة لا يكذبون فمن جاءك يقول كذب فلان من الصحابة قل له لا اسمح لي الصحابة لا يكذبون كيف يكذبون وعلمون أن الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب وتحر الكذب حتى يكسب عنده كذابه يطبع المؤمن على الخلاك كلها عد الخانة والكذب هذا هاتان الهاتف قد يحصل منهما هو خلاف الأولى وقد يرتكب الكذبة وقد يرتكب الصغيرة وقد يرتكب الثام لكن هذين يحذر من الحديث الكذب والخيانه والحديث في كتب الحديث ومنهم ما عند البزار وعند البيهقي بالاسانيد حسنه مقبوله يطبع المؤمن على الخلال كلها عدل الخيانه والكذب اذا الصحاله يكذبون وما ورد من اعائشه قات كب أبو هريره انما تريد بكذب ابو هريره اخطا لان لغه اهل الاجاز يستخدمون كذب مكان الخطا يقولون كذب فلان أي؟ أخا غلط هذا عني الصوت مكذب بمعنى تعمد تغيير الحقيقة الذي هو الكبيرة التي نها عنها الله ورسوله وقد استغل بعض المشرقين هذه جمل في تاريخ صحابتي فقال أنتم تقولون لا يكذبون فلما تقول عائشه جذب ابو هريره وغاب عن المستشقين ان لغه عرب واسعه وان لغه اب حماه اوجه وان كلمة قد تجاذبها مان متعدده الكلمه الواحده وقد تكون مثلاه اي مشتركه في المعاني وهو المثلث المتجاذب فكم من كلمه لها معان ثلاث ولا لا الكلام لا لا لا لا لا لا لا كلام الذي ينطقه لا لا الحزن ثم لا غمر وغمر وغمر الغمر ممتلئ ممتلئ لا لا غمر لا غمر, غمر لا ممتلئ والغمر هو حق غمر وغمر وغمر هو المغفل اذا غفل ممتلئ حقد كلمة واحدة والفرق ضبطها بالحركة وهذا يوجد عند ابن مالك ألف فيه ابن مالك وألف فيه اللغيون من قبله اللي هي الألفاظ المتافقة المتالفة لفظ متفق مختلف في المعنى وقد طبع ابن مالك كتاب طبعة جامعة القرى في هذا المعنى ترجع وتنظر الى ساعة لغة العرب فالمستشرقون ليست تعرف بهذه اللغة ولذلك يسارع إلى أخذ كلام على ظاهي فيحملونه المحل السيء لأنه أصحاب أغراض وتحامل على هذه الشريعة فيريدنا أن يشوه نقلة الشريعة الذين هم الصحابة ليشوه الشريعه فإذا تسن لهم أن يشوه نقلة الشريعة شوه الشريعة التي يحملها النقلة ومصحاب رضوان الله عليهم قال فأجد سمعت هذا الحديث يقول أبو سعدين الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي بن طالب قاتلهم وأنا معه. إذن من قاتل الخوارج الحرور علي بن ابي طالب يقول ابو سعيد انا معه اذا ابو سعيد كان مع علي بن ابي طالب رضي الله عنهما لما قاتل الخوارج فامر بذلك الرجل من هو الذي امر علي بن ابي طالب فامر بذلك الرجل فتمس اي بحي عنه في المقتول فاتي به من وسط المقتولين من هو الذي أوثي بن وسط المقتولين الرجل ما اسم هذا الرجل كما تدم قبل قليل اسمه ذو ثذية لأن عنده ثدي في يده نسبة إلى الثدي وهو ذو أخويسرة وهو ذو أخويسرة أخوي التمسوه في القطع فوجدوه بالعلامة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو الخضر فأمر به بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته نظره فوجد نعته كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام والنعت الوصف قد يكون بمعنى واحد نعت صف وقد يقال النعت هو في الأشياء المتعلقة به البصر والعور والعرج والطول والقصر يسمى النعت وأما الوصف فهو الضرب وما ومشه ذلك وبعضهم يقولهما بمعنى واحد وبعضهم يقول الوصف عام النعت أخص منه أي خاص وعلى كل حال النعت الوصف والعلامة التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام هي التي وجدت في هذا الرجل الذي كان يحمل تلك العلامة الموصوفة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام ورد في لفظ للإمام مسلم مشهور قوله عليه الصلاة والسلام في وصف ان هذا يكون عند فرقة أيضا قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها اولى الطائفة بالحق تقتلها أولى الطائفتين بالحق ومعنى ذلك أن هذه الطفاة التي قاتلها ابن أبي طالب هي مارقة الخارجه وأن التي تقتلها هي اولى طائفتين بالحق الطائفة الأولى هي طائفة علي الطائفة الثانية هي طائفة الخوارج وأن اولى الطائفتين في الحق هي التي تقتل الطائفه الاخرى والتي قتلت الطائفه الاخرى هي طائفه علي بن ابي طالب, طالب. فتبين ان المارقه هي فرقه الخوارج وفرقه ذي الثدي التي خرجت حين فرقه من المسلمين فهذا ذو الخويصره وذث ذياه وهو رجل واحد كما دفعت على ذلك الروايات ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول إن ذاك ويصراه هو, هو الذي رجل أسود وإنما وصفه ولم يقول هو ذاك الذي اعترض علي في قسمتي وقال اعدل يا محمد وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقول هو هذا فإما أن الله لم يعلم به ولم يعلم تلك العلامة وإنما أخبر الله بتلك العلامة فهي غيب لأنه لم يطلع عليه أحد لأنه يلبس لباسه وليس أحد يطلع على جسمه مكشوفا وإما أنه علم وكان مناسب أن يقول هو هذا حتى لا يتجرى أحد على إذايته نعم صح فلعل كان لذلك شيء من هذا ولم تفسح الرواية عن ذلك إنما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كمنهجه العام الذي فيه عدم التعيين وإنما ذكر ناس بأوصافهم ما بال قوم يقولون كذا وكذا ما بال جماعة يفعلون ويفعلون فهيه عدم التعيين والعل منه وأنه غاب عنه من هو أو علمه يعني خف أخف ذلك خشية أن يقع فيه الصحابة رضوان الله عليهم أهو ذو الثديا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخويسر كما صرحت به الروايات الاخرى فهنا نستنبط من الظروس الذي سبق في علم الله أن يكون منحرفا عن طريق الحق حتى وكان في أحسن قرون وأزهى القرون وأفضل القمرون واخري القرون حتى لو كان عنده نبي يتلو عليه القرآن قد يكفر فلقد قرأ القرآن هذا النبي الكريم على أولئك العرب فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولم ينوجوده بينهم مقتضيا لإيمانهم وتل القرآن وهدى الله عز وجل به من الغوات والضلال ووجد هؤلاء الخوارج مع وجود النبي يبين الهادي المرشد العاصم لهم من الانحراف بهدي وبيانه وارشاده ومع ذلك غوى هؤلاء الخوارج وضلوا الطريق خرجوا عن الحق ووقعوا في الغلو وتجرأوا على الحرة النبويه الكريمة فهذا تأخذ منه درسا أن الهدايه إذا لم تجد الطريق إلى قلوب أو إلى بعض قلوب سوف لا تكون هداية حتى بذلت ما بذلت وهذا المعنى قد بينه القرآن الكريم في مثل قوله عز وجل إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وفيه عز وجل فلعن تباخع نفسك على آثاره إلم يؤمن بها الحديث وقال له إنك كن لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله فنسب نسب اليه هدايه ونزع هداية هدايه هدايه البيان والارشاد هي التي اثبتها له القران ونفع هدايه القلوب وهدايه التوفيق التي تكون من الله عز وجل اسال الله الثبات واتمه الحسن